الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اوجب الواجبات وأفضل الخروبات الرد على شبهات أهل البدع والتصدي لهم وذلك من صيانة الملة ومن حراسة الأمة ولأن القضية في باب من أبواب العلم والدعوة تأتي سلسله الحديث عن المتهمين ليس تجريحا ولا استهزاء لكنها أفكار منحرفة وقد تحدث عنها في الهواء الطلق وتكلم عن الأفكار في العلم وهذا يلزمنا ويقتضي أن نرد على الشبهات علنا وأن نتناول أهل الضلال وأن نكشف سبيلهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبينا سبيل المجرمين كانت ذلك سلسلة المتهم الأول وتناولت فيها فكرا وشخصا وكان التناول باعتبار التأثير ثم جاء المتهم الثاني وتناولته أيضا في هذا المسجد وكان على حسب التأثير في وقته وأوانه اليوم أحدث عن المتهم الثالث ومتهمنا هو الدكتور حسن عبدالله الترابي لماذا الحديث عن الترابي الإجابة الأولى هو ليس مجرد شخص لكنه شخص يحمل فكر وبالتالي يحمل هذا الفكر بكل أبعاد هذه المدرسة وهو يمثل المدرسة العقلية القديمة التي كان على رأسها الفلاسفة والمتكلمة والمعتزلة وكثير من الناس تفاجأ بافكار التراب التي نقلها عن عمرو بن عبيد المعتزل وعن غيرهم من أئمة الاعتزال والضلال في عصرهم وبالتالي نحن لا نتحدث عن التراب باعتباره شخص عادي إنما هو شخص يحمل فكر وليس مجرد شخص يحمل فكر بقدر ما هو داعي إلى فكره جريء في طرح أفكاره لا يبالي بمخالفه ونحن كذلك سنكون جريئين في الرد عليه ولن نبالي بمن يخالفنا فيه طيب اتنين الترابي شخصية مؤثرة ولها صدى إعلامي فأفكاره لا تقال في ميدان أو في جامعة إنما تنزل على الصحف ويقولها في فضائيات واسعة الانتشار وبالتالي هذا جعل الرد عليه واجب ثالثا الترابي له اتباع قد تصل الى درجه الحورنه حران بل علاقتهم به اكبر من علاقه الحوار بالشيخ في الطريقه الصفيه بل لا يقبلون فيه كلمه ولا يعتقدون فيه خطا بل يدافعون عن افكاره بغير حجه احيانا يقولون انتو ما فهمتو كلامه فهمنا انت انت فهمت انت تابعه فهمت فهمنا هو كلام عالي اعلى مننا نحن ما بنفهم انت فهمنا يقول لك انا ذات ما فهمته يا اخي ده شو طيب يا اخي ده فهم شنو والله العظيم وده تقديس بالمناسبة يعني هذا من السوق انت ممكن تعجب بشخصية أين كان رئيس حزبك رئيس جماعتك عالم شيخ لكن إياك والتقديس يقول لك يا اخي تو ما بتفهم كلامه يا أخي رب العالمين كلامه يتفهم وبتشرح وبتفسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه واضح إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلام يتفهم القول بأن كلامه لا يفهم عيب فيه وليس منقبا له الكلام الكلامه بيجري فهم الناس سمعناها عاجز عن التعبير ضعيف في البيان أو يستعمل العمومات دائما يستعمل العمومات ولا يحدد أفكاره بوضوح هذا إشكال النقطة الرابعة الترابي شخصية لها مميزه وهذا من باب الإنصاف ولا ننكر هذا طيب أولا رجل ذكي والقول بأنه ذكي صفة موجودة فيه ولكن قد يكون الذكاء سببا للضلال وقد يكون سببا للهداية ثانيا يحمل شهادات يحمل شهادات علية لكن في القانون ثالثا له المقدرة على الإثارة وعلى طرح الأفكار بقوة زايد أنه يحسن التلاعب بالألفاظ طيب نقف شوية مع الترابي هو حسد عبدالله الترابي الذي ولد في كسلة سنة 1932 ونال بكالوريوس الحقوق سنة 55 والماجستير من لندن في 57 والدكتوراه من السربون في فرنسا 64 وعاد وعمل في كلية القانون في جامعة الخرطوم وكان في يوم من الايام عميدا لها وقاد بعد ذلك تيار الاخوان التيار الاخواني تيار الاخوان المسلمين وانفصل بعد ذلك عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لاحقا وكون في 85 الجبهة الإسلامية القومية وخاض بها الانتخابات وفي حقبة النميري تولى بعض الحق والمناصب السياسية والدستورية إلى أن ظهر في عهد الإنقاذ مفكرا ومهندسا ومؤسسا لحركة الإنقاذ. يقال والله أعلم أن الترابي يتكلم بأكثر من لغة ويقال أنه يحفظ القرآن بأكثر من رواية هذا الذي أشيع عنه حتى صار هذا من المسلمات عند الناس وهذا من أسباب إعجاب كثير من الناس به يعني وحسنت لو ناقشته يقول لك يا أخي الترابي يحفظ القرآن بسبع روايات من قال الذي اعرفه أنه قد يحفظ القرآن برواية أو بروايتين على الأكثر وحتى ولو كان يحفظ القرآن بسبع روايات هذا لا يعطيه جواز مرور وأحقية أكثر من الصحابة في أن يجدد وأن يشرع وأن يغير في أحكام الدين لأنه مهما حمل من الشهادات العليا لن يكون أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يناقض الترابي أقواله بوضوح طيب نتحدث عن مدرسة الترابي الترابي ليس صاحب مدرسة جديدة ولا مدرسة متفردة ينتمي إلى المدرسة العقلية أو ما أصطلح عليهم في العصر بالعصرانيين الذين يلائمون بين الإسلام وبين العصر هذه هي الفكرة الكلية وقد تبدو هذه الفكرة الكلية في كلياتها جميلة قديما تأسس فكر المعتزلة وعندي بلا تردد الترابي امتداد للفكر المعتزلي وحديثا وينتمي إلى مدرسة سيد أحمد خان الهندي الذي ولد سنة 1817 وتوفي 1898 والذي ذهب إلى أوروبا وانبهر بحضارتها فجعل يطوع الشرعة وينكر كل ما يخالف العقل فأنكر القبلة وأنكر الزكاة وأنكر حتى الصلاة وأنكر الجن وأنكر الملائكة وصار يقول أن البشرية قد وصلت إلى مرحلة الرشد فلا تحتاج إلى هذه الوحي ده سيد آآ أحمد آآ خان الترابي يقول أنه مجدد والتجديد الصحيح هو إحياء الدين في نفوس الناس وليس وليس الاتيان بدين جديد إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها فكان أول مجدد عمر بن عبد العزيز وعد الشافعي مجددا وبالتالي يعلم أن المجدد هو الذي يربط الناس بالدين ويحيي الدين في نفوس الناس بعد أن اندثر طيب أود أن أتحدث عن علاقة علاقة علاقة فكرية متشابهة بين الترابي وبين محمود محمد طاهم الشبه أن الترابي يجدد ومحمود محمد طاهم يجدد ومحمود محمد طاهم كان يدعو الى وحدة الاثيان والترابي يدعو الى وحدة الاثيان محمود محمد طاهم كان يدعو الى ترك الحجاب والترابي يدعو إلى ترك الحجاب محمود محمد طه لا يبالي بالاختلاط والترابي لا يبالي بالاختلاط بل يرى أن الاختلاط هو الذي يولد العفة والطهارة هكذا قال هو قال كذا قال ما ممكن نجيب عفة حتى في محاضرة شهيرة في منتصف الثمانينات قال في جامعه الدولاي الاسلاميه لو كان الأمر بيدي لجعلت الطلاب مع الطالبات في جامعة أم درمان الإسلامية لأننا إن أردنا أن نحافظ على الأخلاق والطهارة والعفة علينا أن نخلط بين الشباب والشابات وذا لا يقول به عاقل الآن الجامعات المختلطة الحاصل فجل هذا كلام أصلاً ما صحيح. وبالتالي محمود حمد يقول العفة عفة الضمير وليس عفة الثوب وبالنسبة نحن نحن برضو وأنكر الزكاة وأنكر الحج وأنكر الصلاة ود... وهكذا طيب أنا بعد يا دوب حد عن الترابي ما هي ما عليه سميتها ملامح الفكر العقلاني أو المدرسة العقلية عند الترابي أول شيء التأثر بالتيار الغربي والانهزام أمامه التراب يقول في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع صفحه 27 يقول الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط وقال للمرأة أن تختلط بالرجال وأن تستقبل ضيوف الأسرة بغير تردد وقال لو, لو أن العزلة مفيدة عزلة المرأة عن الرجل مفيدة غير أنها تحرم المرأة من فوائد الاجتماع فتتضرر المرأة ويتضرر المجتمع الكلام ده قالوا صفحة 37 فالظاهر جدا أنه يركز على قضية المرأة طيب محمود محمد طا كان بيقول شنو يقول السفور هو الأصل وبالتالي الرسالة الأصلية السفور ورسالة النبي الطارئة الحجاب وهو يريد أن يرجع الناس إلى الرسالة الأصلية ده محمد رحمة وكان يقول ما في, في الشريعة طلاق ولا مهر ولا مثل هذه الأمور طيب. الترابي في تأثره بالحضارة الغربية والتيار الغربي يقول قال ولا ننكر أن في الغرب موسيقى كلاسيكية هادئة تهذب النفس وترقى بالوجدان قال في موسيقى كلاسيكية هادئة بتهذب النفس وترقى بالوجدان ده صفحة 17 تحدث التراب عن الفن قال ويعرف الفن الكام ده صفحة 16 السطر رقم 12 قال والفن الذي أعنيه الغناء والرقص والتمثيل وباقي أفرع الفن ولا بد أن نستفيد منه في شعب الإيمان والتوحيد طبعا لذاتا كبيرة شديدة يأخذ الفن يقول أنت جوزت أدخل في العقيدة وادخل في شعب الإيمان طيب آه يقول الترابي كلام خطير جدا مع جريده المحرر اللبنانيه اجرت معه حوار العدد 263 من الجريده كان ذلك في الاول من اغسطس سنه 1994 قال الترابي القول بان الجهاد ماض الى يوم القيامه تجاوزه الفكر الاسلامي الحديث كون الجهاد ماض إلى يوم القيامة قال تجاوزه الفكر الإسلامي الحديث يا أخي كيف يتجاوزه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أهل السنن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فبالتالي ظاهر جدا أن الترابي متأثر بالبدرسة العقلية المنهزة من حضاره غربيه ثانيا من أعظم ملامح هذا الفكر نسف الأصول الثابتة وللترابي ودي أخطر حاجة موقف حال من السنة النبوية وأنا أراه متناقض كيف الترابي ينكر ويرد الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم ويستدل على إمامة المرأة للرجال بحديث في سنن أبي داوود ضعيف. يعني أنت لو عندك موقف من السنة خلي عندك موقف من السنة رسمي ما تأخذ بيفاء معك ولا ما بيفاء معك. بالتالي يمكن أن نحاكمه إلى فكره نقول حديث أمورقة ليس بأقوى من من بقية الأحاديث التي ردتها أخطر شيء في الترابي. أن له موقف حاد من السنة طيب نثبت وندلل حتى لا نتهم. للترابي محاضرة شهيرة جدا كانت يوم 12-8-1982 كانت في الديوم الشرقية مع طالبات جامعة الخرطوم مع طالبات الجامعة تحدث في, هذا الحد في هذه المحاضرة بأشهر قضية ووجه بها الترابي هي قضية الذبابة حديث الذبابة في البخاري قال في المحاضرة دي بالغ مبالغة شديدة قال لو أن طبيبا كافرا أخبرني أن الذبابة تحمد الجرسوم ورسول الله قال تغمس فإني اخذ بقول الطبيب الكافر ولا أجد في هذا حرجاً البتة كده بس دي ألفاظ شفتها ولا أجد حرجاً في هذا البتة لأن الترابي حاول يلبس على الناس يقول أن هنالك سنة تشريعيه وسنة غير تشريعية واستدل بحديث حديث تأبير النخل وابن تيمي وابن حجر قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا إنما كان هذا ظنًا منهم أنتم أدرى بأمور دنياكم أما الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها أنها للتشريع إلا ما خص هو حتى ما فعله باعتبار بشريته وجبلته يمكن أن يؤخذ منه حكم هو الإباحة يعني حتى رسلم ما في تشريع كونه عمل حاجة معناها ما بيعمل حرام هذا يدل على أن هذا مباح يدل على الإباحة لأن الله لا يجبل انبياءه على المكروهات ولا على المحرمات حتى الجبله طريقه النوم طريقه القوم الأكل الكلام الضحك ما بيعمل حاجة فيها حاجة كعبة فأقل ما يستفاد من أفعاله الجبلية أن هذا يمكن أن نقسم أنه مباح والإباحة حكم حكم شرعي من الاحكام الشرعيه الحكم الخمسه الاباحه حكم شرعي وتؤخذ من الشرط من من الشارع طيب في حديث الذبابه كان قوله بانه يرد الاحاديث الصحيحه كما سوف نعرف بعد قليل أنه رد كثير من الأحاديث الصحيحة حتى أقول محمد الغزالي ما محمد الغزالي أخونا يعني هذا لا محمد الغزالي المصري له كتاب يسمى مستقبل الإسلام صفحة 82 يقول إذا ذهبت إلى كوريا فلا تفتي بتحريم أكل لحم الكلاب كويس قال لو مشيت كوريا وقال له كان لحمة كيف اسكت قال ما تقول له حرام يكيد رو صلهم قال حرام قال لا ما ينفع معهم ياخد الدين ده ما بينفع مع الناس كله ناي لكن الناس يمشوا بالدين وبالتالي هي مدرسة للأسف الشديد منهزمة طيب دفع هذا الترابي إلى رد أحاديث كثيرة بعد ذلك بحجة أنه لا يأخذ بأحاديث الأحاد فأنكر نزول عيسى لأن التراب يرى طبعا يا إخواننا نزول عيسى عليه السلام كما سوف نعرف بعد قليل نزول عيسى عليه السلام ثبت بسبعة وعشرين أو تسعة وعشرين حديث تقريبا تسعة أحاديث منها ضعيفة والبقية كلها صحيحة أنكر التراب الأحاديث الباقيه تقريبا 19 أو 18 حديث 6 منها في الصحيحين التراب ينكرها جملة وتفصيلا يقول أن عيسى لا ينزل وأن هذه إسرائيليات طبعا هذا كلام, كلام غريب جدا ينكر حد الردة بحجة من بدل دينه فاقتلوه حديث ابن عباس في صحيح بخاري يرد الأحاديث بعقله قال قال من بدل دينه فاقتلوه قال من كان يهوديا ثم صار نصرانيا يقتل ومن كان نصرانيا وصار مسلما ايضا يقتل لانه بدل دينه اكم جبتوا وين من بدل دينه الحق ان الدين عند الله الاسلام في اخوانا ما دايره لي قصوا 2 وبالتالي يرى ان الدماء تحفظ فلا تهدر الدماء باحاديث أحد السؤال احاديث الاحاد هذه قالها رسول الله او لم يقلها ده السؤال قالها ولا ما قالها قالها كيف شو تعني انت مالك كان ما قالها معلش لكن اذا قالها طيب اقول لك حاجه كده ركز معي الاخذ بحديث الاحادي لا يؤخذ بحديث الاحادي لا في العقائد ولا في الدماء ده كلام الترابي صح ده قول منه الترابي رواه منه عم منه أقول قل خلي حديث الأحادي الحديث الضعيف أقوى من هذه المقولة أهر عشر. لو عندنا حديث ضعيف المقولة دي ذاته كأنها مسلمة يا أخي المقولة ذي باطلة مليون في المية القول بأنه لا يؤخذ بأحاديث الأحادي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بها لا في الاعتقاد ولا في الدماء هذه المقولة نفسها تتحدث هذه المقولة عن أمر اعتقادي والمقولة تؤطر لنا إطاراً اعتقادياً نأخذ به ديننا إذا كان أنت ترفض الأحاديث في الاعتقاد نحن نرفض كلامك هذا في عقيدتنا وبالتالي استغرب جداً لأمنا هذا الكلام طيب ينكر طبعا يا الترابي أنكر نزول عيسى في ناس طوالي قالوا أن الترابي عمل محاضرة في جامعة البحر الأحمر يوم كده وجاءوا في الجرايد قالوا الترابي أنكر نزول عيسى الترابي أنكر نزول عيسى قديما في كتابه قضايا التجديد نحو منهج أصولي صفحة سبعة وسبعين قال أن عيسى عليه السلام لا ينزل في آخر الزمان طيب طبعا يا أخواننا الأدلة التي استدل بها الترابي أنا عندي ضعيفة جدا الترابي يقول ربنا توفى عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أقوم أقول له سؤال بسيط الآية ذي الرسول عليه الصلاة والسلام مرت عليه ولا ما مرت عليه مرت عليه بعد في 18 حديث قال بنزل كيف؟ ما اخواننا الآية دي أول ما أنزلت أنزلت على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب من الذي قال بنزول عيسى عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الترابس دلم الآية دي كأنه جاء بحاجة كبيرة شديدة يا أخي الآية دي موجودة في القرآن ورسلا بقراها هو أول من علمها وقبل ما جبرين يكلموا لا أنت ولا أنا ولا الجنة كلها ما عارف النا هو أول من عرفها عن ربه وبعد قال عيسى بنزح انت تقول لا بنزح إنت فهمك الآية للخ... خاطئ ليه الوفاة تعني الغياب الجزئي والكل وبالتالي سمى الله النوم م... وفاتا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعيسى عليه السلام الآن غايب انتهى الكلام في حكم الوفاة وقد قال عيسى عليه السلام في القرآن قال الله عز وجله وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قبل موته ألوى نزوله وإنه لعلم وإنه لعلم للساعة يعني من اشراطها يكلم الناس في المهدي وقد كلمهم وكهلا لم يكلمهم بعد وهو كهلا سيكلمهم وعيسى عليه السلام يدخل في قاعدة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لذلك في الصحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف من يكلمنا عن عيسى يعني حتى لو الرسول كلمنا عن عيسى والطلاب يكلمنا عن عيسى أكثر واحد يكون عالم بعيسى ما في مقارنة الرسول الله قال أنه سوف ينزل وسوف يدفن في المدينة النبوية سوف يدفن أين يدفن عيسى عليه السلام في المدينة النبوية وبالتالي الترابي يطعن في السنة طعن شديد جدا هذا قد في المحاضرة الشهيرة أن الترابي في محاضرة طالبة جامعة الخرطوم في الديومة الشرقيه يوم الاثناشر الثمانية الف وتسعمائة ثمانية دي اللي قال فيها بالألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم من الصغائر وقال قوله تعالى ووجدك ظَالًا يعني قال لفظه لفظه بس أنا ما أظلمه الكلام لما يقوله ذاته بكو كويس بلفظه قال بيعمل حاجات صغار صغار وقال كذا صغار صغار قال كده هو قال صغار صغار وهي التي قال فيها أن ذنون شرت شرد قال شرت شرت هذا كلامه هو وقال أن إبراهيم شك في قدرة الله وأن موسى قتل نفسا واستدل بآية فعصى آدم فعصى آدم ربه فغوى واستدل بأن الله قال للنبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قال له ذنبك دي ذي أفضه ذا كمان حديث ضعيف قال كده أه قال تمشون ذي آية ذا كمان حديث ضعيف والذنب هنا فعل النبي لخلاف الأول في مسألة اجتهادية في الأسرة أعطاه الله خيارات إما منن وإما وإما فداء وإما وإما أن يثخن في الأسرة إم ممكن يقتلون ممكن يفكهم مجانا ممكن يفكون بقرش في موقف بيحتاج كتب يقول رسولي فيكم النبي سلم لم يخرج من الخيارات التي اعطاها الله اياه له لكنه اختار خلاف ما هو اولى في الواقع هذا هو قول تعالى ليغفر لك الله ما تقدم جنوب من ذنبك وفي هذه المساله نقول أن الترابي ينكر نزول عيسى المدرسة التجديدية عموما ينكرون حد الرجم الترابي ينكر حد الردة بل الترابي يقول شوف الكلام ده وهذا في حوار أجري معه في المحرق العدد 263 اللبنانية الصادر يوم واحد ثمانية ألف ستعمية أربعة وتسعين وكذلك في مجله الملتقى الصادره في اكتوبر واحد وتسعين الترابي قال لو ان مسلما ارتد وصار نصرانيا لا نقتله في ظل الدوله المسلمه كيد له اللماء قال له حريته يفعل ما يشاء ورد الاحاديث الايات التي استدلنا بها وترك عمومات لا اكراها في الدين جميل نحن ذاكنا معك لا اكراها في الدين الترابي طبعا يقول باللفظ يقول لا اكراها في الدين فلوس يقول كده هو فلوس طب دقاله خلاص يعني الموضوع انتهى قال كده قال لا اكراها في الدين فلوس لا اكراها في الدين لا نجبر احدا كافرا ان يدخل في دين الاسلام لكن من اسلم اذا كفر هذا الأمر يهز المجتمع كله ولذلك حتى حديث من بدل دينه وحديث معاد وابن مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد احصان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس وبالتالي حتى في الصحيحين أن معاد وجد رجلا مقيدا وقال ما هذا في اليمن قيل أنه أسلم ثم ارتد قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله وبالتالي الترابي ينصف الأصول برد احاديث الأحاد بتقسيمه للسنة الطعن في أصول السنة والحديث الترابي يقول في هذه المحاضرة الشهيرة قال إذا قيل للناس رواه البخاري قال يثقون قال التراب لابد من النظر في ضوابط البخاري وعدم الثقة بها لأن ننظر في شنو في, في ضوابط سنو البخاري وأن لا نثق بها هذا الكلام قاله في قضايا تجديد أيضا نحو منهج اصولي وقال البخاري الترابي عبد البخاري قال بد من النظر في قواعد المحدثين وتغييرها إخواننا الرد البصيح شنو نقول له نحن سنأخذ بالضوابط دي لحد ما تجيب ضوابط كاملة زيهم بعد داخل نشوفها كان ما نفعت معنا بناخدة يعني الترابي يريد أن ينسف القواعد القواعد الموجودة دون أن يأتي بقواعد مفيدة. طيب أقول لك حاجة الترابي جدد أسمع الكلام كويس سوريك إنه قد تجدد لابد تكون منظمة جدد الترابي في قواعد المحدثين وأتا بقواعد جديدة أنا سوف أجدد قواعد الترابي الجديدة أجمعني منه وأشك فيها. في زلب هو جدد قواعد المحدثين المستنبطة من الكتاب والسنة كويس وبالتالي قام قال شوف القواعد فالقواعد الجابة جاب قاعدة واحدة ومن ما جابها نحن رديناها قال مثلا ننظر في الحديث الذي رواه الصحابي اذا كان للصحابي مصلحة في رواية الحديث رددنا الحديث كحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لا يتخذ كلب إلا لصيد أو حرث ذلك لأن أبا هريرة كان ذا حرث فبالتالي نرد الحديث السبب ما في إسناد لأن أبو هريرة عنده حرث وبالتالي أبو هريرة روع حديث لمصلحة في نفسه بالتالي صار الحديث عند الترابي ضعيفة تشد يا ناس والله أنا استغربت والله أنا استغربت شريط تذكروا شغله قال من القواعد ننظر الى الصحابي وراوي الحديث ان كانت له مصلحه في روايه الحديث رواه الحديث يا تكون عنده مصلحه والحديث صحيح هذا لا يرتبط بالمصلحه يرتبط بمدى عداله الصحابه وبالتالي انا اطرح سؤالا ارجو ان يصل الترابي هل الصحابه عند التراب هل الصحابة عند التراب عذول التراب يرى الصحابة عدولا هذا فيه اشكال كبير جدا طيب ايضا نصف الاصول تكلمنا عن الاحاديث وكيف التراب يتكلم معها وكيف ينظر الى عصمه الانبياء طيب ثالثا في نصف الاصول او في في, في, في, في ملامع في في, في في نصف الاصول الترابي عنده موقف من الأدلة الشرعية عنده مقولتين مزعجات جدا المقولة الأولى صفحة مية سبعة وعشرين من كتابه قضايا تجديد نحو منهج أصوله والموقع الثاني أو المقولة الثانية في كتابه قضايا تجديد نحو منهج أصوله صفحة أربعة وستين يقول الترابي وللشريعه قابلية للتجديد في طبيعتها وفي نصها قال الشريعه بتتجدد في طبيعتها وفي نصها طبيعتها دي ممكن نلقى له لكن نصها دي شنو مزعج جدا عباره مزعجه وموهمه لو قريت الكلام زي ما قال ناسه ما حتفهم لا انت حتفهم ولا ناس حيفهم حيكون هون فاهم الكلام ده بس لكن الكلام مريب يقول وللشريعه قابلية لتجديد يعني تجدد الشريعة قال في طبيعتها وفي نصوصها لو قال الشريعة بطبيعة متجددة ومواكبة ممكن انا ألقى مخرج وده صحيح لكن أن تكون الشريعة ذات لا قابلية لأن تجدد في نصوصها هذا كلام غير سوي العبارة الثانية دي صفحة 127 السطر الأول المقول الثانية صفحة 64 يقول الترابيو والخطاب الشرعي ينصرف إلى منعناهم مباشرة وينصرف إلى غيرهم عبرة وعزة يعني الآية نزلت في المنافقين في المنافقين بس الناس الثاني بس يستفيدوا في الكفار في الكفار بس في تحريم الخمر في تحريم الخمر بس وهذا أيضا كلام مريب ومخيف طيب رابعا في نصف الأصول التراب ينسف القواعد الحديثية يقول التراب ده كلام عجيب خلاص والقواعد الفقهيه يقول اذا كان تاريخ السلف السلف الصالح امتدادا لاصول الشرع لا ينبغي ينبغي الا يوقر بانفعاله قال تاريخ السلف والأشياء العامة دي كلها أصول الفقه والمصطلح والتفسير وقواعد التفسير دي كلها قال ينبغي أن لا تعامل من ممكن نخليها لما يكون في بديل أحسن منا وين البديل أحسن منا ما جاء بديل الترابي في قضايا التجديد صفحة 164 جاء بحاجة عجيب خلاص قال بديل أصول الفقه أصول الفقه طبعا إنه الخطاب الشرعي واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه عرفتها كويس الشرط والمانع والركن والفرط الحاجات دي الترادي قال بدل القواعد الحديثيه واصول الفقه قال شنو قال لا بد من فقه شعبي واسع قال وادعو الى هذا الفقه الشعبي الواسع فقه شعبي شنو واسع انا ما اعرف دع على وسن دفاع شعبي وشرطة شعبيه وحركه شعبيه ومؤتمر شعبي واتانجلو شعبي ها والسوق الشعبي ها والفنون الشعبيه يا اخي دفق يا اخي يا انفخ الشعب يعني, يعني بدل ما الناس يقول لك درواه كده والمحدث كده والثغة كده والوال والوال وال وال وال وال والاصل في الاشياء الاباحه ده قال دخل خلي ونعمل شنو لأن نعمل فقه شعبي واسع وقال لا بد أن ندعو إلى فقه شعبي واسع بالنسبة من الأشياء المريبة جدا عند الترابي وهذا كلام قديم كتبه الترابي في كتاب شهير وأنا طولت جدا ما شفت هذا الكتاب لما قرأت هذا الكتاب كان هذا تقريبا سنة 88 أو 89 كتاب اسمه الحركة الإسلامية الكسب الحركة المنهج الحركة الإسلامية الكسب والتطور الكسب المنهج التطور قال فيه صفحة 168 قال وإن من حسن حظي أني أنشر أفكاري هذه في المجتمع السوداني الذي يغلب على أهله الجهل والله انا استغربتها يا اخي انت تتكيف ان الناس دي اهلي فما لك لو قال الناس حادثا احد ما يخص بها في ناس ذات حديثه احد منا خرج وما سمعوا به روح اجلس لحد اشرب يا اخي نحن بنريح الناس بنريح عندنا حديث حديث الرسول قال وحديث الرسول ما قالوا حديث احد الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا بس ما بيرد ليه ما بيرد لانه ببساطة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الترابي النقطة الخامسة وفهمه للعقيدة العقيدة عند الترابي الترابي أنا أعلم أنه لا يرتاح ولا يميل إلى الفكر الصوفي باعتبار الطبيعة التجديدية والفكر الصوفي فكر تقليدي قديم لكن عجبت له في كتابه حوار الدين والفن صفحة 11 لما تكلم عن الفن الإسلامي قال والقباب مظهر من لكن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بس ببساطه يشوف انت, انت لو ده تعرف الترابي ده فكره صحيح ولا باطل جيب فكره وجيب الحديثة طوالي الكلب يقبل واضح انت بتقبل بين شخص ستين بين الترابي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يا تختار الترابي وتمشي معه ويقبل رسولك يا تختار الرسول عليه الصلاة والسلام وتمشي معه وتغلط الترابي أص ما عندك حاجة في المص وده ودي رسالة لأتباع التراب وللمعجبين به لا يبالغوا وأن لا يغالوا في الإعجاد به إلى درجة تفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الترابي ودي من أغرب الحوارات اللي قريت عن الترابي ودي لسه ما قاله ولسه الآن فكره الزمان اللي قالوا الآن مرة مرة يطلعوا كل مرة يطلعوا الناس يعملوا شكلة كبيرة والصحافة تكتب والدلد كلها تقوم ويخلوا يلبد الثاني شوية يخلوه يهدوا تاني فك لون حاجة تاني الناس دي كلها يضج وتاني يلبد وتاني فك لون نحن الليل بيفكوا لكم بكله بس تفتحه. <تصفيق> تاني بعد ما يقول الترابي قال وذجر الراي العام وذجر الصحافة. يا ناس انتوا تقول جريده المستقلة في العدد رقم 25 الصادر يوم 22 وعشرين 94 الترابي قال لا بد من إدخال العقي الادخال الفن في في العقيدة. قال ندخل الفن في شنو في العقيدة مدخل الفن في العقيدة إخوان العقيدة قول الفندة حلال واجب واجب مستحب قول واجب من العقيدة إخوان العقيدة من أبسط الأبجديات عند اليهود والنصارى والمسلمين وعن كل أصحاب العقائد وعن الشيوين العقيدة توقيفية العقيدة دي أصلا بتكون بحدده يسموه عقيدة ليه؟ لأن الإنسان يعقد عليها شنو قلبه بالعقيدة قال شنو قال لا بد من إدخال العقيدة إدخال الفن في العقيدة وقدوتي داود عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بي والله ما صدق فيها كهيز في المسألة دي نعم وقال في نفس الجريدة. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الموسيقى والله ما كان بحبه وحرمه منعه قال الجرس صوت الشيطان رواه مسلم الجرس ذا قال ما كان بحبه رسول الله أبقى لما لقى دفوف جائزة الدفة جائزة قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ما قال له ليس هذا مزمور شيطان إنما قال دعهما فإن اليوم يوم عيد الجوار الصغار طيب قلنا أن الترابي تحدث عن الفن صفحة 16 وقال الفن هو الغناء والرقص والتمثيل وسائر أنواعه أنواع الفن قال لا بد من ادخال الفن في العقيدة وشعب الإيمان وده قالوا صفحة 22 هل استغرب اليوم إن ما علاقة العقيدة بالفن وإدخاله طيب العقيدة دي الإنسان اللي عقيده منحرفة قد يكفر زول ما بيسمع للفن النهائي وبيكره الفن الموسيقى والغناء والمسرح والتمثيل وال وال والرجيس الترابي قال الرجيس لابد يدخلوه في شعب العقيدة والإيمان بكرهه مرة واحدة عقيدته صحيحة ولا ولا ولا في عقيدته زول الكلام ده مره مرة واحدة أدخل الج في عقيدته شنو مشرق مبتدع أنا بس ما بحب أسمع الفندة نهائي الفندة بأنواعه كله لا بحب الرقص لا بحب الغنى لا بحب التمثيل لا بحب المسرح وس لا كله بحبه أت... ده ما حبرته الخلل في عقيدة شنو يا اخوان والله مستغرب يعني هو قال لا بد من الخال الفن في العقيدة وشعب الإيمان ولكن للأسف الشيء قلت لك عمومات ما ورانا ندخل الفن في شعب العقيدة والإيمان كيف نسوي ايشنو قول اعمل كده كده كده يرقصوا طيب ما فينا يرقصوا برقصوا جد بيضربوا الفتة وبيرقصوا مالوا دخلوا الرقص في, في الفئة يعني دين الناس دين العقيدات صحيحة يعني لأنهم دخلوا الرقص في العقيدة يا أخي نحن ناكسين الرقص هل نحن ناكسين الرقص يا أخي والله إخوانا ذا كلام والله أقسمتني يا أقسمت ربي أنا كلام ناكي ما بشوفت بيعين يا أخي في ذوي العاقل عنده دكتورة في القانون وذوي عنده أتباع قدر الليلة وباكر وللأسف الشديد أتباع الترابي بمقاييس الدنيا ما فيهم جاهل بمقاييس الدنيا جامعيين وحملت دراسات عليا بل أنا عندي شيء مؤلمني ألم شديد جدا جدا إن الذين اختلفوا مع التراب أخيرا في الدولة لم يتبرؤوا إلى الآن من أفكاره وبالتالي هذا يطرح سؤالا هل اختلفوا معه فكريا أم اختلفوا معه في السلطة إذا في السلطة دي مصيبة كبيرة إذا فكريا ذا المطلوب لانه إخوانا الترابي كان يمثل الفكر الأساسي للحركة الإسلامية في السودان خاصة التنظيم أن كان قائم وبالتالي خرية الترابي ما يمدح رجل في قامه؟ الترابي لا ينبغي أن يفعل كذا الترابي رجل له مجاهدات وله كذا أفكار هذه قال يدخل الرجيس والغنا والموسيقى في العقيدة وشعب الإيمان ولسه الكلام لسه جاي طيب الترابي يقدس العقل وهذا أيضا من ملامح المدرسة العقلية تقديس العقل معظم العقلانيين زي الغزالي وزي محمد عمارة كويس وزي الفضل حسين كويس وزي فهم هويدي معظم العقلانيين يقولون أن حد الرجم إنما يحكي العادات الشائعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن أحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها وطبقها هل أحاديث المسلم حكايات شائعة طيب أحاديثكم أنتم تكون يا يخي هذا أصلا مصادم للشرع تماما طيب إنكاره لحد الردة ثم الترابي في حوار مشهور جدا ايضا مع جريدة الانباء السودانية جابوها في ثلاثة جابوه اعداد متتاليه يوم 16 و 17 و 18 رمضان 1418 حجرية قريب يعني الترابي قال نفس الكلام قال شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل وده أخذ من رجل فرنسي اسمه اسمه شوفورناس أخذ هذا الكلام من شوفورناس قال له يعني كلام زي هذا قال إنه من الأشياء في الإسلام غلط إنه المرأة لا تكون نصف شهادة شهادة الرجل بالتالي استخدمت ترابي وقال القول بأن النساء ناقصات عقل ودين من الإسرائيليات، لكن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال النساء ناقصات عقل ودين. ده الرسول. بجات رابي قال النسوة لا ناقصات عقل ولا دين. وضحك. قال ناقصات العقل لا تكلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالعقل. الذكاء والفهم إنما الضبط لأنه قال ناقصات عقل لأن شهادتها شنو نصف شهادة شنو الرجل والشهادة ما دائرة عقل دائرة ضبط, ضبط ضبط كيف يعني فريق شنو قد يجيني زول عاقل كويس وبك وما مجنون وما وده مصحة وانا قاضي ويحذريه في المصحف وما اخذ بشهادته يا ألقاها متناقضه راجل خلي مره متراجل. مدير جامعه جابولي. اشهد ممكن ما اخذ بشهادته ليه مش لانه ما عاقل لانه غير سنون غير ضابط وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين فال... انت ممكن تجي كلامه الاول يناقض كلامه النخيل أو كلامه الأخير يناقض كلامه الأول ما باخذ به أشعر به مضطرف في شهادته أشعر به ما قادر يتذكر الأحداث ما باخذ به شهاده. طيب في مرة ممكن تتذكر الأحداث وتجي تحلف في المحكمة وتقول ليك الأحداث دي بحدافيرها برضو شهادة نصف شهادة الرجل ليه لأن الحديث والآية في البقرة تتحدث عن الغالب في عموم النساء قال تعالى فإن لم يكونوا رجلان فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى واضح وبالتالي الطلاب قال النساء ما ناقصات عقل وناقصات الدين كيف المر ناقصات الدين أنها تترك صلاتها أيام حيضها إذا كان بيضحيط سبع يوم معناها ربع الشهر هي بدون صلاة، معناها ربع عمرة ما صلت، وهذا نقصان. لا تأخذ عليه لأن الله أجره على النساء. فشنا إخواننا، ببساطة كده. وبالتالي قول الترابي إنه النساء وده من, من تقديسه ل ل طيب الترابي قال حديث ناقصة أو مقولة ناقصة عقل ودين. قال إسرائيليات وحديث ورقه أنها أمة أهل دارها شنو برضو إسرائيليات أهرش شنو ياخل بخلي حديث ورقه في سنن أبي داود حديث رقم خمسمية اتنان وتسعين وضعيف حتى ولو الحديث صح حسن لغيره لأن فيه عبد الرحمن بن خلاد وفيه الوليد ابن جميع الزهري ذي الضعاف وبالتالي نوصحه أنا حور لكم معطية يختلف عما قال التراب والله التراب يتخطي قال أذن لها النبي أن تأم أهل دارها وقال الدار تطلق على البلد الواسعه دار فور دار حمر قال ممكن المرة تأم ناس دار فور كلهم لا اذا خيل يا يقي خطير زله والله خطير مرة <تصفيق> والله مع انه لو انا ما أعرف الترا في الحديث قراها ولا ما قرا لو قال الحديث انا بقرا لكم ولو ما قرا لكم انا بقرا لكم الحديث ده ما فيه قرين إنه دار الدار البلد كلها كويس لانه قال اتاها النبي عليه الصلاه والسلام في بيتها ده الحديث أتاها وين؟ دي بقى دار شنودي دي دار شنودي دار جعل ولا دار شنودي اتاها في بيتها فاستأذنته فجعل لها مؤذنا لتأم أهل دارها من الغلمان ده الحديث والصبيان والنساء اخوانا دزاته أقول قول الصلاه الرجال بتاعنا ام ورقه حتى ام ورقه لما خرجت عبد الرسول قالت له يا رسول الله ساوريك دار هنا معنا بيتها يا رسول الله اني اريد ان اخرج معك قال الزمي دارك فان الله سيرزقك الشهاده فيها قتلت ام ورقه في دارها يعني في بيتها والصحابة ما عرفوا لو كان لو كانت داري معنا البلد كلها كان الصحابة عرفه فقد عمرني خطاب صوت قراءتها فذهب يبحث عنها فوجدها مقتولة دي معناه يا تدار دي. طيب الرجال ناس البيت الرجال هو مثل اللي بيع على أن المرأة أم الرجال جميل الرجال حيمشوا يصلوا في مسجد الرسول مع الرسول ولا حيقنبوا معه حيسالهم مع الرسول إذا أهل داره ذيل الناس الما مفروض عليهم صلاة الجماعة وده ما محل خلاف بس ووده مع إنه ممكن أناخش المسألة بصورة أوسع لكن أنا قاعد أتعرّب لأن محور المرأة ده أفردت له جزء خاص عن عن عن أفكار الترابي فيه الترابي ااا في تقديس العقل واستعمال العقل يرد الاحاديث بالعقل الذبابه ما نفع معه بعقله كذا يقول لك خلاص ما في حديث ذبابه حتى بعد ذلك التراب يبقى كل ما يمشي محل اكتبوا له سؤال رايك في حديث الذبابه شنو ما ما يمشي بس حديث الذبابه كلكم يا خي. يا خذ ذبابه ولا قنبله نوويه يا خذ ذبابه شنو كذبوا يا خذ ما قلت اي تفاي كويس محل ما يمشي ما يمشي بله حديث الذبابه ليس الترابي وحده الذي رد حديث الذبابة إنما رد هذا سيد أحمد خان من قبل الوما ولو سنة 1817 وبالتالي الترابي ناقل عن غيره ولم يأتي بأفكار جديدة فينكر الأحاديث إذا لم توافق ليس العقل الأحاديث توافق العقل السليم لم توافق عقله هو أنا غيرت الاحاديث وكل بق عليه مبسوط جدا الرسول الله قال ناقل العقل مدين مية مية ناقصة عقل وديد وممكن احلف لك الان انها ناقصة عقل وديد دي ما اصوا معدي فشك شهات المرض شهات الرجل ولا كرامة وهنا انا ما انسى اهبش زل يا اخوان افكار الترابي تتطابق في كثير منها مع الصادق المهدي ودي مشكلتنا نحن الناس الذين يرجى لهم ان يقودوا البلد بفكر اصولي يستند إلى الكتاب والسنة والإسلام الصحيح يقول هذا الفكار والصادق المهدي أجرأ في رد حد الرجم لأنه يراه يخالف حقوق الإنسان وأن فيه قسوة وأن الصادق المهدي قال وللذكر مثل حظ الأنثيين ينبغي أن يراجع لأن المرأة قديما لم تكن عاملة بالتالي كانت عالة بالتالي لما تأخذ من الميراث تأخذ النصف لأنها أخذت من أبيها كثير أما الآن وهي تساهم في البيت يمكن أن يساوى ميراثها بميراث الرجل ذاته نحن ما عارفين المتهم مين ذاته زي ما قال لك نتهم منه نخلي منه والله أنا بجي أتهم رقبتي أقول لك غلطان دي. الناس دين على صح إلا تتهم رقبتي بعد يا أخي الناس دين هذا صديق المهدي ونفس الأفكار بتاعه النصرانيه والزواج بالمسلمه الناس ما يكذبوا الصادق المهدي يرى نفس الافكار كويس وانا ذاتي كنت بس تغرب ان الفرق شنو بين الصادق المهدي وبين الترابي كويس وبالتالي اقول اخوانا اسمعوا هذا الكلام هذا تقديس للعقل طيب من تقديس العقل يقول الترابي وده من اخطر ما قاله الترابي في كتابه نظرات في الفقه السياسي صفحة 171 واحد وسبعين الترابي في كتابه نظرات في الفقه السياسي الكلام ده أنا قريته بنفسي نفسي صفحة مية واحد وسبعين قال ولأهلنا المخمورين في ظل الدولة الإسلامية أن لا يخافوا يمكن أن يعطوا تصريح بشرب الخمر لمدة عام وبعده يتركونها قال فيحمل أحدهم التصريح ويشرب الخمر فإذا لقيه الشرط ولم يكن معه تصريح عاقبه وإن لم يكن معه وإن كان معه تصريح تركه فحول ولا قوة إلا بالله. يا أخواننا ما يتكلم عن النصارى عن المسلمين طيب الخمره نزل بالتدريج الشرع التمن ان دي الآن مسلمين ومسلمين الممنع على تقول شنو بل قال يمكن أن يستعاض عنها بعد العام بعد العام يستعاض عنها ببعض الجلد الخفيف والغرامة مع السجن شهر أو شهرين قال حتى يترك الناس بعد هذا الخبر والله ما يخلوها إلا بل حد نزلوا الله يخوانا الكلام دي يقول عن شنو حس الكلام دي يقول عن شنو تفاجأت يوم واحد ثلاثة 2006 في جريدة الرأي العام السودانية يعني قبل شهر وشوية قالت ترابي أن الخمر لا يحاكم عليها القانون إلا إذا كانت عدوانية أو أفضت وقادت إلى عدوان إخوانا شارب الخمر يجلد كما في البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عمر ومن حديث معاذ رضي الله تعالى عنهم جميعا شارب الخمر يجلد ومن حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة ما استقرّ عليه الإجماع وأربعين جلد ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويمنع شرب الخمر لعن الله الخمر شنو؟ شاربها و... وحاملها وعاصرها ومعتصرها وبائعها والمحمولة الي يجي يقول لك الخمرة ما يحاسب عليها القانون قال الا اذا كان شنو الا اذا ادت الى عدوان في اوروبا الخمره كما ادت لعدوان زول بس ما في في امريكا تشرب زي ما اذا تشرب بس ما تعمل مشاكل في الشارع وكان عملتها مشاكل العسكرية بسوقة لحد ما تبع بعد في بفكك طيب الترابي قال الخمرة ليست محرمة إلا إذا أفضت إلى عدوان العدوان بغير خمر رأيكم فيه وشنو زول لا سكران ولا حجر شال الحجر وكسر لزول عربيته. عربية ما سكران واعي ولا مجنون رأيكم فيه وشنو حرام ولا, ولا حلال حرام طيب دخل الخفص والعدوان شنو؟ ما العدوان ده أصطف ده خمرة ولا خمرة حرام ما تقول الخمرة إلا تؤدي العدوان قول الخمرة حلال بس ليه لأن العدوان مالوب ممنوع شرعا وقانونا حتى في القانون الوضعي غير مسموح تحتللي على الآخرين لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي قانون بإسم الله لك بالعدوان على الآخرين فتصير فيصير العدوان حرام بخمر وبغيرها كيف يقول الترابي وهذا طبعا أنا ما متأكد منه على حسب ذمة الصحيفه الوثي صدرت يوم واحد ثلاثة 2006 أن الترابي قال هذا الكلام طيب من أخطر ملامح فكر الترابي إزالة الحواجز مع أهل الكتاب وعدم وضوح فهمه في هذه المسألة وذي من أخطر المسائل التي أخذت على الترابي لأنها قضايا عقدية طيب أن الترابي في, في أكثر من محفل منها كتاب اسمه حوار الأديان التحديات والآفاق نقل نقولات عن الترابي صفحة خمسة ومجلة الملتقى الصدر في أكتوبر في أوائل التسعينات تقريبا كانت يوم ثلاثين أربعة ألف وتسعمائة خمسة وتسعين يوم اللحد الترابي قال كلام أنا بقول لكم أنتم بس أنت اسمع بس أنا بقول لك كلامه ما بعلق لك بس بقول لك كلامه زي ما قالوه وانت أسمعه يقول النصارى مؤمنون قال النصارى مؤمنين يا خير ولا قوة إله في الله مؤمنين بمندل مؤمنين بالثالوث وأغرب شقال أنك فرد لكن ما نفع عنه ما الإيمان ده كيف والله يا أخوانا أنا والله كده انت ركز ركز معايا أنا والله ما فاهم صح انا كده أنا قلتان. رابي قال النصارى مؤمنون وقد كفرهم القرآن ولكن لم ينف عنهم الإيمان يعني يعني الله ما قال ما مؤمنين يا أخي يفهمواك يا صيدي ما الكافر ده ما مؤمن وبالتالي ربط بين الكفر والإيمان أفا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون الكفر ضد الإيمان وتكفرون ببعض ده من الكفر وبالتالي قال شوية. قال تكلم عن الحزب الإبراهيمي يأسس قال لو قلنا الإسلام النصارى اليهود بيزعله لو قلنا اليهودية النصارى المسلمين بيزعله لو قلنا النصرانية المسلمين اليهود بيزعله طبعا هذا بافتراض أنها أديان متساوية ونحن عندنا أديان دائما متساوية عندنا دين الإسلام حق وما سواه باقي من اليهودية والنصرانية لكن شوفوا التراب يقول شنو يقول, شوف يقول الحزب الابراهيمي أن نجتمع مع النصارى بجامع الإرث في بناتنا إرث ورصيد وافر من التاريخ والعادات قال عندنا شنو؟ رصيد وافر من شنو؟ وين ده كده ورينا الكلام ده ما كلام عاما كلام والله سمح لما تقول لك كلام جميل الارث والرصيد الوافر من شنو من التاريخ وشنو والعدد الأسوأ من كده في جريت الأنباء الجبل قلت عليك في الحوار يوم 16 و 17 و 18 رمضان قال شنو الترابي قال أصول الملة الإبراهيمية تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ المشترك وبرصيد من المعتقدات والأخلاق لا نريد عصبية عداء ولكن وشيجة إخاء في الله الواحد مما قلت الواحد دي نحن نصارى اتفرجنا لأنه إما الإله الواحد وإما الإله الثلاثة إله الواحد مع النصارى إخوانا الكلام ده راكب عدله ولا أنا غلطان أنا كلام ما فهمت يا ربي زي ما قالوا أصحابه ما فهمنا كلامه الزولد قال الترابي قال أصول الملة الإبراهيمية الذي تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ المشترك وبرصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق وين دا؟ طيب في رصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق النصارى كان دينه كويس وكانوا الحباري مؤمنين دا التاريخ الآن النصارى شنو؟ الآن النصارى بيقولوا الله تلاته و الله عنده ولد و هو الله دين شنو؟ إخوانا حتى القرآن يتعرف الترابي لو جاء ترد عليه ترد عليه ب بجزء عمة ما تمشي ال ال عشان الناس المحافظين كله يقول لك أنا ما حافظ في الماء دوا الأنعام جزء عمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكيين حتى تأتيهم البينة رسول من الله كتله صحفا مطهرة فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية أنا بس دار الترابي اسرح لي الآيات يسرح بس تشرح الآيات دي بس الايات دي اولئك هم شر البيه يا اخوانا شوف الخطوره تحت الكلام ده ان النصارى الترابي يردد ان النصارى مؤمنين كويس ويقول الترابي بان النصارى مؤمنون ويقول الترابي بأن لنا رصيد أخطر الكلام قاله بقول لك بعد شوية برضو والله في هذا الكتاب الزولدة اتعارف حتى جاب مفهوم ما سبقه أحد حتى في التجديديين لا ناس الغزالي ولا ناس محمد عمارة ولا ناس فهم هويدي ولا ناس سعود مولوي ودير كلهم خير الزولدة فاتم كلهم عارف قال قال اذا أطلق اهل الكتاب في القران يراد بها المسلمون واليهود والنصارى ليه قال لان المسلمين اهل شنو الكتاب لكن في فرق في القران بين قول الله عز وجل عن الكتاب ذلك الكتاب وشنو القرآن لا ريب فيه وبين أهل الكتاب أهل الكتاب محددين اليهود والنصارى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قل يا أهل الكتاب البقول الرسول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا قل يا أهل الكتاب لماذا يعني النقاش معهم كده وبالتالي الترابي دي من النقاط الخطيره جدا من النقاط الخطيره جدا اللي قال الترابي في اهل الكتاب بعد ما قال قال الرصيد التاريخ المشترك وين التاريخ المشترك التاريخ المشترك وين عيسى بالعدل الله ورسلنا من عند الله هل النصارى الموجودين دلهم أدباء عيسى الرسل المشترك وبرصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق يعني في التاريخ قديما نحن والنصارى متفقين في شنو في المعتقدات محل الخلاف نحن والنصارى الآن مختلفين في المعتقدات بس في شنو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا تكاد سماواته يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده اختكلم غريب ده قال وعلينا أن لا نظل وأن ننظر إلى الحروب الصليبية نظرة عداء ننظر الله نظر شنو بقى قال الحروب الصليبية ده برضو في كتابه الكتاب اللي جمع المسألة دي ثوار الاديان التحديات والأفاق بعد ذات رمى الترابي القنبله بتحته الخطيرة جدا جواز زواج المسلم من اليهودي والنصراني طبعا يا اخواننا شوفوا المسألة دي زمان أنا كنت بقول لبعض الناس في الحركة الإسلامية الترابي يقول كله بقول, كده بقول, ليه بقول كده الترابي سنة خمسة وتسعين وسنة خمسة وثمانين لكن بداية الخمسة وتسعين دي واضحة شهر خمسة يوم أربعة وعشرين في جريدة أو مجلة المجتمع الكويتية في, في سنة 85 في المجتمع الكويتية وسنة 95 في الرأي العام الكويتية قال الترابي أن النيهود والنصران يجوز له أن يتزوج بالمسلمة وفي, وفي لقاء الأنباء العملته معاه جريت الأنباء السوداني 16 و 17 و 18 رمضان من سنة 1418 هجرية الترابي قال قال ولا أجد مانعا إن وجدت مسيحياً معتدلاً أن أزوجه بمسلمة المسيح المعتدل ده القوين ده شوف إخواني شوف ال ال ال الخطورة وأنا ده أناقش هذه المسألة لأنها تنطلي على كثير من الناس بنت الترابي فكره على أساس أن المرأة حرة في أن تختار شريكة حياتها وهذا ليس صحيح أي ممرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية كما قال عليه الصلاة والسلام طيب. الترابي قال ما في شيء في القرآن والسنة يمنع والله أنا مستغرب لأن الترابي قال حافظ القرآن بأكثر من رواية ربنا سبحانه وتعالى في اواخر سوره الممتحنه الممتحنه الممتحنة قال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن النساء حل لهم يعني النسوه ما بده ليش شنو الكفار ولهم يعني الكفار يحلون شنو لهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر الترابي مقر بحاجه انه اهل الكتاب كفار لكن مؤمنين هذا هو قال مؤمنين لكن كفار هم خير كفار الايه ما قالت المؤمنين قالت الكفار عرفتم الايه قالت شنو قالت الكفار طيب شوف الايه دي عجيبه نفسها ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان الذين كفروا من اهل الكتاب وبالتالي ولا تمسكوا بعصم الكواثر ولا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحل لهن طيب الترابي جاب شبهه قال فرق بين المشركين وبين اهل الكتاب اولا لا يوجد فرق الا اذا ذكر اهل الكتاب والمشركون اما اذا ذكر المشركون فان هذا شوف قالوا لا ترجعوهن الى الى شنو الى شنو الكفار والالف واللام في الكفار انما للاستغراق والعموم يعني عموم الكفار لا ترجعوهن إلى شنو إلى الكفار كل من يصح يطلق عليه كافر الألف واللام في الكفار للاستغراق لتفيد العموم عموم الكفار ودي حاجة غريبة طيب بالتالي النصارى مشركين لأن المشركين بيقولوا الله اثنين والنصارى بيقولوا ثلاثة أصلا المشركين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبآلهة أخرى بقوا مشركين والنصارى قالوا رأى الله تلاته الأب والابن شنو؟ القدس ذا شرك وذا كفر وبالتالي حتى الآية ما اتكلمت عن المشركين اتكلمت عن الكفار والترابي مقر بكفر أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى استدل التراب على الناس بقصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أبو العاص بن الربيع والقصة حج عليه القصة حج عليه كيف القصة أن زينب هاجرت وصار زوجها مشرك لم يؤمن حتى أسر يوم بدر وجاء الزينب وفدت زوجها هو في جهه وهي في جهه لما اراد ان يزورها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلصن اليك يعني ما تمكني من نفسك ما تمكني من نفسك ده معناه طيب جدا انا اوافق الترابي اقول له اليهودي يتزوج بالمسلمه والنصراني يتزوج المسلمه بشرط ما تمكنوا من نفسه نهائي بس خلاص ما في مشكله نطبق الكلام نطبق كلام. الحديث اللي نطبقه بس وليه الحديث ما يكون إسرائيليات برضه بما سؤال وجيه الحديث ما يكون إسرائيليات ليه لا يخلصن اليك ما مكنته من نفسها فأسلم وجه الترابي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعقد لهم عقد جديد صحيح صحيح حس الآن لماذا يرى ترابي ذاته لو في وحده نصرانية أسلمت أورايل لست نصراني نقول ما تمكن من نفسك وندي فرصة زي ما الله عليه وسلم أدى أبو العظ فرصة إذا أسلم خلاص على العقد القديم لأن عقد النكاح الاصل انه يرجع الى عادات الناس المهم ان يكون زواج بس اين الحجه هنا بل الحديث حجه عليه بدليل انها لم تمكنه من نفسها وهي في من وانا اود ان اسال السؤال هل الترابي يتكلم عن حادثه معينه يعني حصل في السفتاني قال لي يا خنا مر السفتني قلت انا اسلمت وزوجي ليس ما اسلم اعمش أقول لها في مجتمع أهلها يعني ممكن يخلوها أقول لها زي ما قالوا صلم زينب لا تمكنيه من شنو من نفسك واسالها أقول لها جريب ولا بعيد هل ممكن يهتدي؟ هل ممكن كده؟ هل أنت شايفاه معاند؟ هل كده؟ إذا قام قلت لي بعد كم يوم قلت لي أسلم أقول لها خلاص على زواجكم الأول ده الكلام ما في حاجه اصلا يعني الصحابة اللي أسلموا ونسوان كانوا مسلمات في الأول او كانوا مشركات ونس او هم أسلموا, اسلموا بعد ذلك ما تم عقد نكاح جديد لأنه النبي نفسه والده تزوج بامه عليه الصلاه والسلام فجاء من النكاح الحلال لم يجتمع يوما على زلل له أبواني الرسول عليه الصلاه والسلام وده نكاح كان موجود يعني الزواج بالتفاصيل دي كان موجود في الجاهليه و... ومن المشركين فزواج صحيح لكن نحن بنتكلم عن راجل ومرأة متزوجين واحد يكون أسلم وثاني ما أسلمت الترابي وديرة الإحرام اللي عملت معه اللقاء الجديد ذاته اللي هو يوم 17 ربيع الأول 1427 15 وعشرين أبريل ألفين في الشهر ده سالته قالت له إذا راجل المرأة أسلمت قبل راجل راجل ما أسلم يعني يكون بالعقيد القديم وتنتظره ولا انت تتكلم عن مسلمه قاعده وجاه كافر عديل من يوم كافر قال قاصد كافر من يوم كافر واضح واحده قاعده جاءها نصراني عديل بيقول الله ثلاثه قال ليه دار عريسك انت نصراني اي ما في مشكله جدا اعقد له وين في الكنيسه ولا في الجامعة يعبد لهم من؟ لهم من؟ الجسس ولا المأذون؟ أعجيت لهم جدا؟ الترابي قال: أخوانا حادثه زينب زوجها اصلا كان زوجها وأنجب منها شفع الرسالة جات هما أسلموا باتسلمت برسولهم زينب رضي الله عنها رضي الله عنها قس؟ أسلمت زينب رضي الله عنها وبالتالي زوجها ما بيصل ليه؟ لأن زوجها مع المشركين في مكة وهي مع من؟ معاصر في شنو؟ في المدينة لم يزوجها لم يزوجها لأن طوال الأحداث جاءت بسرعة جاءت غزوت بدر في السنة الثانية من الهجرة مباشرة وأسلم بعد ذلك أبو العاص أو أبو ال العاص بن الربيع وقبل ما يسلم لما دخل عليها عشان يسلم على مرة القديمة الرسول قال مثلك من نفسك وبالتالي. وشوف التناقب على الترابي, الترابي قال الآيات للمشركين المشركين الآيات في شنو في شنو يخوانا نركزوا معايا أنا نقطة حساسة في الرد الترابي قال الآيات تمنع الزواج من المشركين صح والنصارى ما من المشركين المشركين داي العباد شنو عباد الأصنام وجستدل بقصة أبو العاص ابن الربيع الوقت ذاك أبو العاص ما من هالكتاب من منه من المشركين اللي هو بيتكلم عنه. هذه غريبة يا إخواننا الموضوع دي الموضح ولا عيدا. الترابي قال النصارى يزوجوا أما المشركين ما يزوجوا. كويس؟ قال المنع في المشركين ما في في النصارى النصارى ما مشركين النصارى كفر. ودين مشركين المشركين بيعبدوا يعبدوا حجار والنصارى ما مشركين لأنهم يعبدوا عيسى عليه السلام ويعبدوا مريم ويعبدوا روح القدس وكده طيب سلمنا دين ما مشركين لما نجي يدلل على جواز زواج اليهود والنصراني من المسلمة استدل بقصة مشرك نقول انت ما قلت المشركين ما مع النصارى ما يبقى مع بعض انتهى الموضوع ياخوانا واضح الموضح موتدي واضح أنتوا عارفين أنا شفت القرآن فيهم دي بتكون كويس جدا معي أنا بس ما أعرف التراب فاهمه ولا ما فاهمه كويس والله العظيم لأنه زول ده أنا في تغذير زول ذكي شديد وفاهم كويس لكن أنا كان ده هو فاهمه ولا ما فاهمه هو قال الآية ما تستدل بيها الآية دي في المشركين بلنا يا أخي ما يجوز ولا ترجعهن إلى الكفار قال دي في المشركين ناس مكة وجاءت تذلّب يا زول من ناس مكة على زواج اليهودي والنصراني من المسلمة الدليلك يصلح لزواج المشرك من المسلمة وليس اليهودي والنصراني من المسلمة من أين انطلقنا؟ من تفريقك أنت بين المشرك وبين الكافر من أهل الكتاب أنت فرقت وبالتالي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� دا من من, من الأشكالات طيب الترابي لما نتكلم قال يا إخوانا لا نريدها مع أهل الكتاب عداء عصبية وعداء قال نريدها دين وإخاء في الله الواحد أين الإخاء في الله الواحد هل المسلمين والنصارى كانت تأخذ في الله الواحد أصو يتأخذ في الله الواحد يتأخذ في الله التلاتة يا أسوأ فيها ودين إذا عق في نار واحد معنا بيجوهم شنو مسلمين كم مسلمين بيكونوا كافرين بالرسول عليه الصلاة والسلام بس وبيبشون النار بعد برضه كفار وكان نحن مشينا معاهم في الثلاثة يا ياخي كيف وكان ده قالوا في مجلة المجتمع الكويتية يوم تمانية عشر وثمانين في العدد رقم ستمية سبعة ستة وثلاثين طيب ااا آه... من ملامح فكرة الترابي عدم الوضوح مع أهل الضلال والبدع والإلحاد أنا حنقول لك مقولة للترابي انت ستحتاج في جريدة المحرر اللبنانية في العدد 263 قال الترابي ماركس ماركس الذي اصلا تأسست الحركة الإسلامية لمحاربة الفكر الشيوعي ماركس وإن لا نتعامل معهم بالحب والكره لأنهم جاءوا لمحاربة الظلم الاجتماعي الغريب الترابي يشكر ماكس وإنجلز ويطعن في أبو هريرة دي أنا ما رجب في رأسي واحد إيه؟ في المحاضرة الشهيرة بتاعت عندهم حضرتين وحدة كان لطالبات جامعة خرطوم وحدة في مجمع شنبات ووحدة لطالبات الضرمانة الإسلامية قال شنو؟ قال وإبراهيم عليه السلام كان مشركا يبحث عن الله فيعبد القمر تارة ويعبد الشمس تارة ويعبد الكواكب تارة أخرى وطبعا إخواننا ده ضعف شديد وسطحية لأن إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي كان في مقام مناظرة وليس في مقام نظر في مقام مناظر عشانه يعني كان بيدخنع في الناس زي كسر الأصنام مخلصاً واحد لما قالوا ما فعل هذا بآلهتنا يا يا إبراهيم قال شنو قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم كم قام مناظرة أشكد قال شنو قال قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فبالتالي ربنا قال لقد اتينا إبراهيم رشده من قبله يعني مما هو صغير اصلا ما اشرك كان على رشد أعيدكم الكلام ده قال ماركس وإنجل لا نتعامل معهم بالحب والكره والله إن إحنا بنتعامل معهم بالكر ونسأل الله أن يتقبل منا كرهنا لماركس وإنجلس لأنه دم أوثق عرى الإيمان قال ما نتعامل معهم قال لأنهم جاءوا لمحاربة الظلم الاجتماعي يا أخواتنا دي حسن أنا داير ظلم الناس يشرح لها الكلام أنا ما فهمه واحد داير واحد فهمني كنا دائرين يفهمني فهمني واضح يعني هو ذاته كلامه بالعربي واضح طيب وفي نفس الجريدة قال لست شيعيا ولست سنيا لست شيعيا ولست شنو سنيا طيب النقطة الأخيرة الترابي وقضايا المرأة الترابي في آخر ندوة اقيمت في دار حزب الأمة الإصلاح والتجديد أتى بمجموعة من المفاهيم حول المرأة منها زواجها بمن تريد ولا يحجر عليها أحد أقول حتى الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ثانيا قال بأن شهادتها لا تع... لا ليست بنصف شهادة شنو الرجل هذا واضح ردينا عليه أن الرسول قال ناقصة عقل ودين لأنه شهادة نصف شهادة الرجل طيب الترابي وصالد المهدي برضي نفسه هذا الكلام شهادة المرأة أو الرجل الترابي يرى أن المرأة يمكن أن تأم الرجال المرأة تأم شنو تأم شنو الرجال يخوانا أسمح لي أنا من الأول بديت الكلام عن الترابي بجيب أقواله وبرد عليها أسمح لي أقول في النقطة دي بالذات استدل الترابي بحديث ام ورقه لكنه لم يكن أمينا وإنما كان مدلسا كان مدلسا قال تأم المرأة الرجل بلا حرج وقال أن حواء لم تخلق من ضلع آدم حديث أن حواء خلقت من ضلع آدم في الصحيحين من رواية أبو هريرة أها الترابي قال حواء ما أخذت من ضلع آدم بل في حديث في الصحيحين آخر سميت حواء حواء لأنها أخذت من الحي وخلقت منه في الصحيحين الترابي قال لا الترابي قال حواء قبل آدم حواء الأصل وآدم الفرع والدليل قال قال شنو قال خلقكم من نفس واحدة من نفس شنو واحدة قال النفس الواحدة ده كلام عجيب قال وجعل منها زوجها طبعا دي برضو عنده لا تفسير بيقول ربنا لما خلق آدم خلق آدم من نفس نفس واحدة قال واحدة دي كلمة واحدة قال مؤنثة معناها حواء نفس واحدة قال ما نفس واحدة نفس واحدة <تصفيق> يا أن واحدة كما قال أهل التفسير جميعا أن واحدة لإفادة الجنس بإفادة الجنس ولأنه يتكلم عن النفس والنفس حتى نفس الرجل ما له مذكر ولا مؤنثة مؤنثة عن جنس النفس وجنس النفس مؤنثة قال ربنا خلق آدم كويس؟ وبعد ما خلق آدم حواء كانت قاعدة طبعا يا إخواننا قال الكلام كله واضح إنه رسول بيقول خلقت من ضلع أعوي والتراب يقول لما من ضلع آدم كويس الترابي يرى إنه المرأة أم الرجال ودي نقطة دار ركز على شوية المرأة أم الرجال هل المرأة يجوز لها أن تأم الرجال طيب أنا حكون امين الترابي قال كما في حديث ام ورقه وحديث ام ورقه هي ام ورقه بنت الحارث ابن نوفل الانصاريه رضي الله تعالى عنها حديثها في سنن ابي داود قلنا ان مدار الحديث على الوليد بن جميع الزهري أو الزهري والحديث ضعف وان صحح فانه حسن لغيره كي الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم ورقة قالت له يا رسول الله إن معي في داري من لا يقرأ القرآن فاجعل لي مسجدا فجعل لها مؤذنا شيخا كبيرا وأجاز لها في غير الفرض ده الحديث ذات مكتوب كده في غير شنو الفرض أنت أم الرجال شوف الكلام ما قاله الترابي قال واجعليهم امامك وكوني خلفهم وصلي بهم حتى حديث مرق الضعيف ده اللي وسد النبي ولو فرض إنه صحيح من العلماء من قال المراه لا تصلي بالرجال فرض ابدا لواحد واحد اثنان تصلي بهم النوافل كالتراويح اذا كانت احفظ وليس في الرجال من يحفظ القرآن أو يعرفه كلياً يحفظ القرآن. لا لا يعرف القرآن كلياً يعني ما أعرف بالجملة ما بيعرف أي قرآن في مرة قاعدة مع ناس يبتعرف هم ما بيعرفوا أي حاجة كده بوري مين وين ده دا. في دار فرق ولا في دار حمرة ولا في دار جعل في أسوداردي ورني الناس من الرجال ما في وفي وبعده تصل لي كيف قال اه تصلي شنو خلفهم شنو وهم امام الترابي الترابيدي ما جابه معنا في الحديث اللي استدل ذاته دي ما جابه وقد اخذته على هذه المساله لانه كنت ارجو انه يكون امين وينقل الكلام زي ما هو قلت لكم ينقل زي ما هو مش يقول كلام عموميات ويقول الدار ممكن تكون دار جعل ودار فور ودار حمر نجي الرد عليه اولا حجه الائمه الاربعه المساله ما يفكرها بين الائمه الاربعه انه لا يجوز لامرأة ان تأمر الرجال الدليل الاول ان الصلاه من امور الولايه ولن يفلح قوم ولو امرهم شنو امراه بل هي من اجل الولايه والدليل على ان الصحابه مختاروا أبا بكر لولايه الحكم والخلاف الا بعد ان قدم في شنو في الصلاه اثنين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صلاة الرجال والنساء في المسجد خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء مقتديا بالرجال ما أمة له شنو أولها وشر وخير صفوف النساء شنو آخرها والاوضح من ذلك حديث ابن عباس الذي اخرجه ابن ماجه في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن امرأة رجلا ولا تؤمن شنو امراه شنو فلصط لا كلام صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس فيما أخرج ابن ماجه ولا تؤمن امرأة الرجل كلام انتهى تاني زول ما بقبل ما بقبل من زول كان بيجا مفكر قدرا ليه لو باكر تاني على الرسول كلمة الرسول قال مرأة فأؤمن راجل ما في بعد ده لما أمهت المؤمنين قال لك قال لك لم يحصل ابن حزم ان امت امراه رجالا منذ عهد النبي حتى الان الا امينه داوود في صاله كنيسه في امريكا كويس تاني من هنا ايوه اخواننا الشبيبيه من الخوارج الشبيبيه دين فقه من فرق الخوارج كان عندهم مرة اسمها غزالة غزالة دي مره صاقعوا ومرت كانت بتقود الجيش وتركب الحصان وتقاتل لما نظرت ان كان دخلت الكوفة وهزمت الحجاج بن يوسف وفعلا هزمته لبعض الوقت ثم جاء الحجاج انتصر عليها ان تصلي في مسجد الكوفة لله ركعتين فامت جيشها صلت الركعة الاولى بصورة البقرة والثانية بآل عمران حتى قال رجل من الخوارج وقد تضايق من طود القيام اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها وبالتالي إكليل إكليل بس بالتالي غزالة الشيب وأمينة داود الأمريكية بس تاني ما في أصلاً أمها المؤمنين ما كانوا أحفظ لما يقدموا بل في حديث ريتا الحنفية والحديث الآخر حديث حجيرة الذي نقله عمار الدوهي ريتا قالت أن عائشة أمت نساء أما تعائشة شنو نساء صرف بريطة وحجيرة قالت أن أم سلمة دي دواية أخرى أمت نساء عايشة أمت نساء براهم مرة ودي أمت بر قالت فكانت تصلي بنا وتقف في وسطنا يعني المرأة كان أمت نسوان بس في داخلية نسوان الداخلية مقفولة فيها نسوان بس والجامع نسوان وصلى ذو مرأة ما تجد قدامهم تقف في نصهم كدو الرين المرأة جيت أم الرجال كيف وبعد ده قالت ترابي. المرأة تصلي مع الرجال في الصف الأول وداخل المسجد ما في حاجة اسمها محل النسوان قال يجيبه في صف واحد قال بدون التصاق يا أخي انت مذجول يجيبه التصاق انت مالك مالك يا أخي بتعمله كيف يعني حسها كافي فيه فرقة بين الراجل ومرأة وقفين وأنا جيت فيها فرقة وجيت خشيت في النظر وتنسح شوية وتنسح شوية ثاني بعد تالي التصاق كيف تاني قال التصاق قال يا أخي لأي يا يا تقول المرأة تصلي مع الرجال سوا كويس يا تقول ما تصلي لكن التصاف شنو جبتها ها طيب أنا ممكن أقول المرأة تصلي مع الرجال في الجامع بالتصاق المانع شنو طيب أصبق يتيج بيفتح على لكيفه ممكن زول يقول تصلي وبالتصاف القدم مع القدم والكتف مع الكتف يستوي الصف ياخده كلام شنو والله يا أخوان هذا كلام غريب ما أبجوه يا أخوان دا. أنا أريد أنك أبجوز شكرا كيف يا أخو المرأة إذا صلت إذا صلت المرأة بالنساء فقط تقف في وسطهن تقف المرأة في وسط النساء ولا تتقدم على النساء ثم أنا أقول للتراب نريد أن نطبق هذا الكلام إذا أعرف التراب يقول كلام ما يتطبق عمليا من الفجر ده الرجال النسوان صلوا يصوريني في الجامعة يصلي فيه الترابي خليه أعمل الكلام بي ما ممكن يا أخي إذا كان النسوان بيصلوا براهم والرجال بيصلوا براهم الرسول جعل باب كما في حديث مسلمه في البخاري قال هذا باب النساء جعل باب خاصة شنو قال حتى لا يختلطن بالرجال عندما يخرجوا من الصلاة لما انتهوا من الصلاة في الباب عشان ما يتلاقوا توقفوا ما بعث في الصلاة تخرف شو هذا الرسول الله يقول كده يا خل له أقول لك حاجة حديث البخاري قال انس بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا فأمني وأم أمي معي أم أم أم أم أمه أم سليم أم سلين الرسول صلبهم كلهم الشافع أمنه وأمه في بيت ناس انس ألحظوا شنو شواليك الرد على الترابي من السنة في البخاري قال انس فوقف النبي ووقفت ويتيم لنا خلفه ووقفت أمي خلفنا أم انس كان وقفت وللرسول رسول مباشرة ممكن تجيب جنب اليتيم شافع ما في مشكلة وممكن تجيب جنب جناها الولدته ما في مشكلة بعد الرسول وقفه برا راي شنو قال تصلي مع الرجال في الصف الأول ما بيصلي أكلمك طالما ده حديث البخاري ده موجود ما بيصلي في الصف الأول بل قالت المسلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة أجلس الرجال للذكر كي, كي ما ينصرف النساء أو تنصرف النساء فلا يختلط الرجال, الرجال معهن في الباب على الأبواب وبالتالي هذا الكلام مردود عليه طيب الخلاصة خلاصة هذه المحاضرة في خمس خلاصات لنهاية المحاضرة الآن طيب الخلاصة الأولى الترابي ينتمي إلى المدرسة العقلية مدرسة معتزلة القديمة ولم يأتي بجديد ثانيا آراؤه التي قالها الآن صدع بها الترابي قبل عشرات السنين نفس الآراء القال الآن لكن أنا ما عرف فأحس الآن الآراء أحدث ضجة له دحت لاحتمالين الاحتمال أن الإعلام صلت عليها الاضواء باعتباره الترابي عنده عداء مع الحكومه فتاخذ ملمح سياسي او الناس يعق ما هو في كتاب الحركه الاسلاميه الكسب المنهج التطور قال المجتمع ماله جاهل وهذا من حسن حظه هو وبالتالي النفس الافكار دي زواج المسلمه وانه اهل الكتاب والمله الابراهيميه وانكار الاحاديث وعيسى عليه السلام وإما المراه كل هذه آراء قديمة جدا عند التراب ثالثا الخلاصة المهمة التراب يخالف النصوص من القرآن والسنة صراحة وبجرأة وكذلك يخالف الإجماع بجرأة وبخالف صراحة ظهر جدا من الناي من رابعا وجوب التصدي له فكريا وأقل شيء مع أتباعه لأجل أن يرجع من أفكاره هو خامسا التجديد لا يعني التمرد على كل قديم وإن كانت أصولا واعتقادا إنما التجديد يعني إحياء الدين في نفوس الناس والكتاب والسنة متجددة بروحها وطبيعتها ونصها وقابله لكل زمان ومكان هذه خمس خلاصات. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان المتهم الثالث والترتيب كان على حسب تأثير الفكر وتأثر الناس وأخذ الناس به اسال الله تعالى ان يتقبل منا وإياكم أجمعين وان يوفقنا واياكم ما يحبه ويرضى ويتقبل منا وإياكم وان يرد الجميع اليه ردا جميلا ونسال الله تعالى أن يهدي التراب نسال الله له الهدايه وان يرجع من افكاره وان يتوب منها نسأل الله ان يهديه وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحان الله يعني وردت تقريبا الآن يعني عدد الأسئلة التي عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ااا آآ ستة تقريبا ستة أسئلة دي أربعة أسئلة منها بتسأل عن تكفير التراب والحكم فيه يعني معنا على كم سؤال على شنو على ثلاثة أسئلة والحمد لله لكن أرجو أنه ما تزاد خلاص نحن نكتفي دي. قال يا شيخنا نريد إجابة مختصرة هل يمكن أن نسمي من يحمل هذا الكفر الترابي هذا الفكر الترابي هذا كفر ثم إذا كان هذا كفرا فمن مانع الشرعي من تكفير الترابي هل هو جاهل ام متأول علما بانه غير مخطئ ولا ولا مكر اولا وده سؤال عن, عن عن التكفير قال هل يجوز لنا تكفير الترابي بعد كل هذا قال بعد كل هذه الاقوال التي قالها الترابي من الضلالات والافتراءات ما هو الحكم الشرعي فيه كويس طيب بالنسبة للإجابة على هذا السؤال يا أخوان الكلام، الأقوال التي قالها الترابي في أقوال كثيرة منها تكفره، كثير من الأقوال التي قالها تكفره إنكار لحد الردة، طعن في حديث الذبابة، مثل هذه المسائل الكبيرة تجوز لزواج المسلم بغير شنو، بغير المسلم من اليهود والنصارى. مدحو لهؤلاء كثير من المسائل اللي فيها كارلي واضحة هذه تكفر لكن لا أميل بتكفيره الآن لماذا أرجو ان ناسف مكاملة خاصة للشباب حتى لا تضيع القضية هو الآن معين تكفير المعين الأولى أن يكون عند الراسخين من العلماء والمشتهدين وعند القضاء. نحن الآن نركز على أفكاره لأنه سوف تنتقل القضية من أفكار التراب لين قفرت كيف كيف تكفروا؟ هذا بصلّي وبيقول لا إله إلا الله ووووتكفروا كيف؟ نبدأ نحن ندافع نقول لهم كفرنا لأنه كده لكن كيف تكفروا؟ ما نقول لهم كافر ولا ما كافر. حس أنا في المحاضرة من أول لحد أخره قلت كافر. قلت. لا، وقلت ربنا يهديوه الترابي توضح افكاره انا دايلة الناس ما يتهورون الموانع قد تكون موجودة يا اخواننا لانه القول بان الترابي ما جاهل بعد الشرق قالوا ده هو جاهل بهذه المسائل اخواننا الجهل ما مسألة نسبية الجهل مسألة نسبية فبالتالي حتى التأويل مع انه التأويل في كثير مننا ما سائر وما محتمل لكن برضو انه الفاظه فيه عموميات دي برضو مشكلة فبالتالي القول الفصل في هذه المسألة لا اميل الى اصدار حكم معين عليه بالتكفير وارجو ان لا ننحى هذا المنحى اخواننا الجبهة الديمقراطية طلعت اقوال الناس لما جابوها في الجرائد وبدوا يجدوا الولع المالين التكفير ما التكفير خلوا القضية الاساسيه ومسكوا في شنو جحاج النبي ما نديه فرصة وس بس نمسك في أفكاره دي الترابي قال ولا ما قال قال كده وقال كده وقال كده بخالف أقوال مسلمة الصريحة لأن الترابي بيرد الأحاديث بجرأة ودي خطرة جدا عليه وس تطاوله على الأنبياء في مشكلات نصف القصود وفي ألفاظ خطيرة جدا الترابي قال يعني محتملة فالأقوال لا شك أن فيها أقوال تكفره لكن لا نقول بهذا يقول ما هو واجب المسلم تجاه هذا الشخص بغض أفكاره هذه وتحذير الناس منه دي كلها مهمه ما هو دور الحاكم المسلم تجاه من يقول هذا الكلام على الحاكم عبر اجهزته أن يستتيبه وأن يناقشه في هذه الأمور والمسائل إذا أصر على بعضها للحاكم ان يحكم بردته طيب يقول نزول عيسى هل ينزل بصفة العبودية أم النبوة والرسالة فإذا كان عبد فهل ينزل النبي من الرسالة إلى العبودية وهل خرج النبي من العبودية سبحان الذي أسرى بعبده لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ذنبه عيسى عليه السلام ينزل عيسى عليه السلام في اخر الزمان بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياتي برساله جديده بل برساله النبي عليه السلام والسلام يقيم هذه الصلوات ويصلي بهذه الطريقه ويحج ويعتمر كما في صحيح مسلم الى بيت المقدس ولا تعارض هل عيسى عليه السلام ينزل بصفه النبوه سيكون في الناس نبي النبي الزمان بتاعه لكن لن يأتي برسالة جديدة إنما هو مؤيد لرسالة من؟ لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الترابي الذي لا يسمع غناء محمد الأمين به شرك فني هو فيما أعلم المقولة لم تنسب إلى الترابي لعلها لبعض تلاميذ الترابي في جريدة ألوان كان ذكروا هذا الكلام يقول الترابي ليس في الجنة حور عين إلا نساء الدنيا هذا أيضا من أقواله وهي أيضا من الأقوال الخاطئة الضالة المنحرفة لأنها تخالف ظاهر القرآن حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون مكنون معناها ما مذهبش لم يطمثهن هن إنس قبلهم ولا جان يعني نساء ما جرى عليهن الحيض وبالتالي ولم ينصرنا إنسوا قبلهم ولا جان لو نصونا الدنيا دين كيف ما طمسوا انس وجان قال دين نساء ما طمسوا انس ولا جان والله يا أخواننا أنا لما يقول الترابي حافظ القرآن الآية دي مرت عليه ولا مرت عنه حسن هذه آية واضحة جدا في الحور العين لكن لا تعارض بين أن هنالك حور عين خلقهن الله لم يطلس النئث ولا جان وان هنالك نساء الجنة الدنيا اللاعي يدخلن الجنة يجعلهن الله كالحور العين في الجنة بقوله إنا أنشأناهن ان شاء فجعلناهن أبكارا فلا تعارض في هذه المسألة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم